كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وندجيناه ولقنا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ ناتِلَهُ فَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ